أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووهبنا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ يَا مَلْعَبَد إِنَّهُ أَوْابِ إِذْ رَضِيَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ تَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَغَارَتْ بِالْحِجَابِ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 بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الزيعة تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كلبنا. فَأَقْرِنِينَا مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَلْنُؤْمِسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّأْوَى لَذِكْرُ عَبْدِنَا آدَنَ إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نركض برجلك هذا موتسل بارد وشر